واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن استقى واتقوا الله واعلموا أن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 الناس من يشري نفسه بتغاء مرضا في الله والله رؤوف بالعداد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقد قضي الامر والى الله ترجع الامور